بسم الله الرحمن الرحيم موقع نروح على شبكه, شبكة, شبكة الانترنت يقدم لكم, لكم, لكم قائما او قائدا ولا اشكر النكسايرا التي جاءتكم سنيه من شاعر ذرب اللسان معان مثل الحدائق موقع, موقع تنوح على شبكة, شبكة, شبكة الانطلب عيش في رحابها كاملة حبرها القحطاني وأنا الذي حبرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجاني القحطاني هو تمرة الأحباب انا تمرة الأحباب حنظلة العداء انا غصة في حلق من عادا المحب لأحمدي وأنا المحب لأهل سنة أحمدي وأنا الأبيب الشاعر القحطاني النون هي جامعة العلوم مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرح مثل الحدائق أبياتها مثل الحدائق تجتنى سمعا وليس يملهن الجاد مرسومة سطورها وكأن رسم سطورها في طرشها وشن تنمقه أكفتها دونها بإخلاق والله أشأله قبول فصيدتي مني وأشكره لما أولاني وصية القحطان لله يقول كلما عنشتهم رحم الإله صداك يا قحطان نونية الإله امام القحطاني النونية لأبي محمد عبد الله بن محمد الاندلسي القحطاني السلفي المالكي كان فقيها حافظا جمع تأريخا لأهل الاندلس وقال أبو سعيد الابريسي في تأريخ سمرقند إنه كان من أفضل الناس ومن ثقاتهم وقال السمعاني كان فقيها حافظا في طلب العلم إلى المشرق والمغرب توفي رحمه الله في بخاره سنه 730 من, من الهجره يا منزل الايات والفرقان بيني وبينك حرمه القران فنونيه الامام النونية شرح الشيخ طلحه بشير القادري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شروع أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيء له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها, الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما عجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأخحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بحياكم الله جميعا في مجلسنا الثاني بالتعليق على رساله الامامي او على منظومه الامامي ابي عبد الله ابي محمد عبد الله بن محمد الله والمصو والموسومه بكل موسومه بنوميه الحفاني الله ان ينفعنا بهذه المجالس وان يكتب لنا في ديننا ودنيانا ومعاشنا وسائر امرنا كنا في المجلس الماضي قد بدانا بمقدمات الممهدات لهذا النظم تكلمنا عن المؤلف وعن المؤلف وعن أهمية هذا المتن الذي ندرسه بين أيدينا وذكرنا جملة من المواضيع التي يدر عليها هذا النظم الذي ينسأل الله أن ينفعنا بما فيه من العلم الكثير والتوجيه الكبير هذا النظم قد اعتنى به أهل العلم كما قلت سابقا وعنايتهم به في توجيه الناس للاعتناء به لكن هذا النظم لم يضفر لم يفز على شرح يفك بالفاضه ويبين مرامة فنسأل الله أن يكون في هذه الدروس نفعا لنتدارس هذا المثل ونفقها ما فيه من الفوائد وحب أن أبتدئ هذه الدروس بأبيات للشيخ علي بن سليمان آل في مدح هذا المتن وتوجيه الطالب بالاعتناء به عسى أن يكون تكون هذه الأبيات أن تلاقي موضعا في قلب طلبة العلم فنعتني ونقبل على هذه المنظومة حفظا وتفاهما ومدارسا قال الشيخ رحمه الله يا من يروم نجاته يوم الجزء والفوز بالجنات والرضوان اسمع وصية ناصح يهدي إلى دين الإله وسنة العدنان أقرت بها عين الشريعة وارتوت منها غياض الفضل والإحسان وتفجرت منها ينابيع الهدى وجلت صدى التعطيل والبهتان وبدى لنا منها صباح مسفر لكن, لكن يراه من له عينان اتبع مسالكها وسر في ضوئها واحذر سلوك مناهج الشيطان نظمت لآلئها قريحة جهبذ حاز الفخار بحلبته حاز الفخار بحلبة الفرسان وسما على أقراني بفخاره فلك الأولى والفخر والفخر يا فلك الأولى والفخر يا طحطاني فلقد حميت حم الشريعة بعدما مدت إليه يد الخبيث الجان وضربتها ممعتلي بمهند حقب سقيل, سقيل الشفرتين يماني فتركته متجندلا في صحصح والحق يزهق كل ذي بطلاني ولقد حرصت على الورى وهبيتهم لمناهج الإيمان والعرفان وجزاك رب العرش خير جزائه وحباك في الفردوس للولدان وصلاة ربي والسلام مضاعف لمحمد والآل كل زمان هذه أديات الحقيقة في وصل أهمية هذا النظم الذي ندرسه وفيه دعوة للاعتناء من, من فيه من الهدى والبيان ثم ننتقل إلى الأبيات التي بين إيدينا في بداية مقدمة فنقول بسم الله الرحمن الرحيم يا منزل الآيات والفقان بيني وبينك فرمة القرآن اشغف به صدري لمعرفة الهدى وعصم به قلبي من الشيطان استر به أمري وأقضي مآري وأجر به جسدي من النيران واحطط به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شعني واكشف به ضري وحبب توبتي واربح به بيعي بلا خسران طهر به قلبي وصف سريرتي قرأنا هذه المقدمة التي افتتح بها النظيم رحيما الله أبيات هذه القصيدة ولعلكم تلحظون أنه خصص هذه المقدمة للثناء على كتاب الله والدعاء والإتجاء إلى الله جل وعلا بالتوفيق والهداية من هذا الكتاب العظيم وقد وفق الشيخ النظم رحمه الله إلى هذه البداية ووجه الابتداء بذكر القرآن وطلب الهداية من الله جل وعلا من خلال هذا القرآن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم تردت فيكم ما إن به فلن, فلن تطلوا قاعد أبدا كتاب الله وسنة في رواة صحيحة كتاب الله وعترتي أهل بيت فالتمسك بكتاب الله جل وعلا فيه النجاة للدنيا والآخر ففي الدنيا يسير المرء من خلال كتاب الله جل وعلا على الصراط المستقيم فيميز الحق من الباطل ويعرف أين لابد أن يقف وكيف يجب أن يكون موقفه في من منحداث هذه الدنيا وفي الآخرة فهداية القرآن إلى جنان ربط السموات والأرض وهذا واضح بين وهذا النظم قد جعله المؤلف رحمه الله نظم توجيه لعامة الناس في شتى الأمر فتكلم فيه عن المعتقد وفصل فيه عن بعض أحد الأحكام التي احتاجها المرء في يومه وساعاته لذلك ناسب أن يذكر أصل هذا النظم القرآن هو أصل الهداية والهداية تستمد من القرآن فابتدأ رحمه الله مثنيا على, على كتاب الله طالبا من الله جل وعلا الهدايه والتوفيق والتسديد قد ابتدأ المؤلف رحمه الله يطره بالبسمله و وجود البسمله ثابت في صوره المخطوط لهذا النص واختلف اهل العلم في جواز ابتداء بالبسمله بالنص فهل يبدأ تبدا البسمله بالنبا هل تبدا هل يبدا الشعر بالبسملة أم لا. اختلف أهل العلم في ذلك على قولين القول الأول جواز او على ثلاثة أقوال القول الأول جواز الابتداء بالشعر ابتداء القصائد والنظم بالبسملة قول الثاني المنع من ذلك وحجتهم ان هذا الشعر لا خرج على صيغة معينة ولا يبتدأ فيه بالبسملة القول الثالث وهو الصواب التفصيل إن كان موضوع النظم موضوعاً فيداً بما لا ينتقد من الشعر لن مما يطالب به من فوائد الشعر ورديعه فإنه يبدأ فيها هذه البسملة أما إن كان موضوع الشعر الذي يبتدأ به فيه من المجون وما حذر منه الشر بقول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغارون وكمثل هذه القصائل لا يدأ بها ببسم الله فلا تطلب بركة الله في هذا المدون المتحقق بهذه الأبيات الساقق فلو كان النظم موضوعه متعلقا بالسنة الذبع عن الدين والمواضيع النافعة الطيبة فيتدأ به بالبسملة وطلبا للتوفيق من الله جل وعلا بركة بركة النظم من خلال نظمه لعبياته بعل الله أن ينفع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعق الحكمة وإن من البيان إلى سحرة فيه فوائد بل قد ينفع الله به أكثر لما ينتفع فيه من النثر لما يتتعلق به القلوب من حلاوة أسلوب وأصالة النظم وغديعه فهذا كلامنا على وسأكتفي بتعليقي على البسملة بهذا لأن تفصيل في أحكام البسملة وبيان معانيها موجود في مطولات وفي سائر الشروع بل ما من شارح شرح نغما إلا وقد اعتنى بالتعليق على مسائل البسملة وتفاصيلها ومعانيها والله الموفق ثم تدأ المؤلف رحمه الله يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك فرمة القرآن هنا استخدم أو ذكر المؤلف رحمه الله في هذا البيت أو ابتدأه بطلب التوسل إلى الله جل وعلا هذا النداء يغاد به التوسل من الله جل وعلا فقال يا منزل الآيات والفرقان والله جل وعلا هو الذي أنزل هذا الكتاب الله أنزل احسن الحديثي كتابا متشابهة والكتاب كلام الله في بالحقيقة, بالحقيقة تكلم به الصوت والحف وسيأتينا بيان معتقد أهل السنة والجماعة بإذن الله في أوائل مسائل المعتقد من هذا النظر قال يا منزل الآيات والحقاني نلاحظ أنه هنا قد عطث الفرقان على الآيات وهذا من ذلك عطفي العام مع الخاص فالآيات جزء من الفرقان والآيات جمع آية وهي في اللغة يراد بها العلام الآيات جمع آية وهي في اللغة يراد بها العلام فهي العلامة على الشيء كما قال الله تعالى إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارونا تحبله الملائك أي إن علامة, ملكي إن علامة ملكه أن يأتي بتابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارونا أما الآية في الاصطلاح أي في كتاب ربنا فيقال هذه آية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة ثلاثون آية فالآية بالإصلاح هي جملة, أو جملة من كلمات القرآن متميزة بفصل هي جملة من كلمات القرآن متميزة بفصل أي أنها عن عما بعدها وعما قبلها وتقسيم الآيات عدها علم طائم بذاته فهناك ما يعرف بعلم عد الآل وقد ورد هناك اختلافات في العدد بين البراءات المتنوعة وهذه الاختلافات الراجئ بها أنها توقفية فهناك عد العد الكوفي والعد المدني والعد المكي والعد البصري والعد الشامي وهكذا فهذه الأعداد هي من اختلافات الوحم ومن باب التنويع ولها فوعد والقرآن القرآن مقسم إلى آيات وإلى سور والتسوير والتقسيم هذا له فائد له حكمة ربانية عجيبة فالله جل وعلا قد جعل كتابه مقسم إلى سور وجعل السورة مقسمة إلى آيات وفي كتاب ربنا أربعة عشر ومائة سورة وأما السور فأقل ما يكون في السورة ثلاث آيات كما في سورة الكوثر إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ مَنْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَاكَ هَوَى الْأَبْتَرْ قد اشترط أهل العلم أن يكون للسورة ثلاث آيات وستدل على هذا بقول عمر في, نهاية في الآيات التي نزلت في نهاية سورة براءة قال لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة تستذلوا على أن السورة لا تكون إلا من ثلاث آيات فما خور وهذا ليس إخواني من يعني مسائل التي ليسها ناحية عملية بل ناحية العملية متحققة فيها في آيات التحدي فالله جل وعلا تحدي أهل الكفر أن يأتوا بسورة من مثله وأقل السورة ثلاث آيات ف تحدي واقف على الاتيان بثلاث ايات تكافئ او توازي ما ما ذكر في القران فمسالته هلا حد الادنى من الايات في سوره الواحد مساله دقيقه لابد ان يقف عندها وليست مساله قضيه لا قيمه لها وما بس موضوع تقسيم ال قرآن إلى سور وإلى آيات كما قلت له فائدة وله حثمة وهي تتجلى في في أمرين أما الأمر الأول فهو إعانة التالي لكتاب الله الذي يقرأ بحسب الآيات وحسب السور فإن ذلك يهون عليه موضوع القراءة في حين أن الكتاب لو كان منتصلا بعضه ببعض لصار يصعب على التالي أن يقسم حزبه ومقسم مقدار قراءته فيكون الابتذال على قراءته فيه يعني شدة أكثر على المرض مما هو الحال عليه الآن من التقسيم الذي يسهل على المرض التفهم وما يسهل عليه القراءة والحكمة الثانية من هذا التقسيم والتصوير للطرآن وهو أن يبعث في روحي المرء الرضا لما مثلا يدرس سورة معينة أو يدرس تفسير آيات معينة يحس بأنه قد قطع شرطا من كتاب الله جل وعلا فيبعث, فيبعث ذلك في نفسه الشعور بالرضا والرغض في المواصلة بذلك قال أنس كان الواحد رضي الله عنه كان الواحد مننا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا فجعلوا قراءة هذا النصيب وفهرومه ومعيفة ما فيه من أحكامه منزلة أو فاصلا لبيان العالم الذي يجد في الأعين بما لا يجد فهذا التقسيم أخواني وفركم الله له حكمة ربانية بالغة نشاهدها ونعرفها من خلال الواقع الذي بين أيدينا بل حتى في كما من كتب في آداب البحث وشروط البحث ذكر أهمية التقسيم إلى الفصول والأبواب لأن هذا ما يسهل الأمر ويوسره على المطالع هذه الوحوث وهذه حكمة سريعة ولو أردنا أن نفصل فيها لخرجنا بأشياء أكثر ولكن المجلس ليس بمجلس علوم القرآن لكن باختصار نقول أن لكل سورة مقصد لكل سورة من سور القرآن مقصد وهناك ترابط بين السورة والسورة كل هذا بتجلى معرفته من خلال التسوير من خلال تسوير والتقسيم للسورة إلى آيات بينات وذكر المؤلف والناظم رحمه الله في هذا البيت الأول ذكر اسماني من أسماء كتاب الله وهما قوله الفرقان والرؤان في الحقيقة كتاب الله جل وعلا له اسماء عدة واختلف أهل العلم رحمهم الله في بيان أسماء القرآن فمنهم من لم بين الاسم والصفة فجعل للقرآن رحمه اسماء كثيرة بلغت عند بعضهم تسعين اسما لأنه جعل كل وصف للقرآن في كتاب الله لعله اسما للقرآن فسمى القرآن بأنه هدى وهكذا وبعض العلم بعض أهل العلم فصل وميز بين الاسم ومصفة ففرق بين اسماء والأوصال فجعل القرآن اسماء جعل له أوصال وأكثر الأسماء التي اشتهرت وذكرت في كتاب ربنا في القرآن هي ثلاثة أسماء وهي ما هي أسماء الثلاثة أسماء القرآن الثلاثة المشهور والكتاب والقرآن الصواب عن اسماء الثلاثة المشهورة الأساسية التي تعود لها معظم اسماء الفرقان والقرآن والكتاب وقد ذكر أن منها ها هنا دسماء. ذكر القرآن وذكر القرآن وبعضهم أضاف اسماً رابعاً وهو التنزيل أما بقية الإسماء فهي أوصاف للقرآن وليست بإسماء على مفرق بين الإسماء والصفات والكلام ونتكلم بسرعة أو بإجازة عن هذه الإسماء الثلاثة فأنا الاسم الأول وهو اسم القرآن ذكر الله جل وعلا في 43 مرضة من كتابه من ذلك الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلا معاد وفي قراءة ابن كتير الله وكذا قراءة حمزة الزيات لما يقف على هذا اللفظ اقرأونها بالتسليل أي إن الذي فرض عليك القرآن اختلف هل لفظ القرآن هو تسهيل من همزة القرآن أي نقل أحوال وهل هو نقل للهمزة في القرآن أم هو لفظ زائد فيكون من مع أصله من قرنة وهذا الخلاف موجود اختار الإمام الشافعي أنه القران هو اسم علم ليس له اشتقاق اعذروني عن هذه التفاصيل التي يعني قد لا تناسب اخوه ابينا لم يتخصص طالب العلم لكن هذا مما لا بد منه وهذا النظم كما قلنا فيه فوائد في فوائد الجنه نبغى ان نعلق عليها ولو بايجاز ف هذه الاسماء او الجسم القران كما قلت وارد في 43 موضع و يدل هذا الجسم على هي الله جل وعلا للقران من كانوا في الصدور ان كان في اشتقاقه هل من قراءتي هل من الجمع لكنه يدل على حفظ القرآن بالصدر والاسم الثاني وهو الكتاب يدل على حفظ القرآن في وقد غدى في ساعة عشر موضعا وثلاثمائة ويقول لله جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عواجا وكما قلنا أن القرآن اسمه يدل على طيقة الحفظ, الحفظ الصدور والكتاب يدل على طيقة ثانية في الحفظ وهي الحفظ في الصطور ثم جسم الثالث الذي معنا في أول هذا البيت وهو الفرقان من الفرق وهو من فرق الشيئة إذا ميزه وفصل بينه تلاحظون أن هذه الأسماء الثلاثة التناسب بينها عجيب فالقرآن يدل على حفظه قراءة والكتاب يدل على حفظه كتابة والفرقان يدل على وظيفته وهي أنه يفرق بين الحق والباطل بين المؤمنين والكفار بين أهل الجنة وأهل النار فهذه الأسماء لها معاني لابد أن يوقف عندها وإذ المعاني تظهر ما في صاحب إذ الأسماء تظهر ما في صاحب التسمية من الصفات هناك تعلق كثير بين الإسمين والمسمى وتحرير هذا في مواطن أخرى والله مرفو أما الفرقان كما قلت فقد ورد أم في كتاب الله قول الله تعالى فذرك الذي نزل الفرقان على عبده فلسميت سورة من كتاب الله في سورة الفرقان وقد ورد في ستة مواضع من كتاب الله أكثرها وروداً الكتاب ثم القرآن وأقلها وروداً لفظ القرآن وردات ستة مواطن ثم قال بيني وبينك حرمة القرآن الله جل وعلا من عظيم منته علينا أنه أنزل إلينا كتابه وكلامه وجعل الهداية منوطة بهذا الكلام هذا الكلام المباغة العظيم ومنته منزال هذا الكتاب هي من والله جل وعلا يقول الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب فجعل باعث الحمد هنا منزال الكتاب بل قد ابتدأ سدأ الله جل وعلا كتابه في سورة الفاتحة وقد سميت في الحمد أيضا وقال الحمد لله رب العالمين وكانت البداية بالحمد وتعلق هذا بالبداية تعظيم ربي وتنزيهه وديان عظيم فضله بإنزال هذا القرآن وعلى من أحنة الله أنه ما علق الثواب والعقابة إلا بالهداية المتحققة بالقرآن فمن بلغته في سالة القرآن وقعت عليه الحجة ومن لم تبلغه لم تقع وهذا من عظيم فضل الله علينا والكلام عن القرآن وأهميته كلام طويل وحتى تترك فضل الله عليك في هذا القرآن اقرأ قول الله جل وعلا في قوله يا أيها الناس قجاءتكم وعظة من ربكم وشفاء اللي في الصدور وبهداه ورحمته الصوت واضح هذا الصوت قل حتى تدرك عظيما منا في الله عليك بانزال هذا الكتاب اقرا اول الله جل وعلا قد جاءتكم موعظة لربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الآية التي تلت هذه الآية أو نقف قبل ذلك عند هذه الآية ذكر الله في هذه الآية أربعة أربعة أوصاف لقرآن فجعل الله كتابه موعظة وجعله شفاء للصدور وجعله هدى وجعله رحمة للعالم ثم بعد ذلك قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فجعل هذا القرآن فضل الله من فضل من عظيم فضل الله بل أمرنا أن نفرح بهذا الأمر وأن نقبل عليه إلى الله نشتكى من, أو من سوء تعاملنا مع كتاب ربنا أصبح القرآن ألفاظا تتلى ويتغنم بالصوت في أفراجنا أما الفهم والوقوف عند معانيها فأصبح بيننا وبينه حاجزا كبيرا وقد كان السلف وقد كان الواحد من السلف لا يجاوز العشر آيات من كتاب الله كما ذكر من عمر رحمه الله رضي الله عنه كان الواحد من السلف لا يجاوز العشرة آيات من كتاب رب الأرض والصنوات حتى احتضها ويعلم معانيها ويعمل بها أما اليوم أصبحنا أصبح الكتاب ربنا يخطب في دورات مكثثة في أيام معدودة ثم يهجروا ما ترتب على ذلك من التفكر والتدبر فلا يتدبرنا قرآن أم على قلوب أختار جعل عدم تدبر القرآن علامة على غلق وقمس على القلب فنسأل الله السلامة والعافية والقرآن معجزة عظيمة وآيات بينات وقد أحسن شوق رحمه الله لنا وصف هذا القرآن بقوله جاء النبيون بالآيات أنصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما قال المدى جدل فزينهن جمال العتق والقذن إن قلت في لا أو قلت نعم إن قلت الأمر لا أو نعم فخيرة الله في لا, لا منت أو نعم أخوك عيسى دعا ميتاً له وأنت أحيت أقواماً من أقيمه فهذا القرآن كان حياتاً للعالمين وحياتاً للقلوب هذا القرآن قد بلغ أصحابه به إلى وجود الصين وإلى الأندلس ثم لما تركنا كتاب ربنا انقلب الأمر علينا فعزتنا ارتبطت بهذا الكتاب تمسكنا به أجونا عند ربنا وإن تخلفنا تخلف النصر عنا ولعل الله إن بقينا على هذا أن يبدلنا بقوم يكذبهم ويكذبونه فنسأل الله أن يرحمنا أن يتجاوز عن تقسيرنا وأن يجعلنا من أهل القرآن من الذين هم أهله وخاصة قوله بيني وبينك حرمة القرآن فالصلة بين العبد وبين ربه هو في هذا الكتاب فالله جل وعلا قد أطلعنا أو عرفنا بنفسه في كتابه وعرفنا لما أراده بنا في كتابه فأمرنا فيه بالعبادة وأمرنا فيه بما يسلك حالنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا الصلاح في الدين واضح في اتباطه بالطرآن بل حتى الصلاح في الدنيا متعلق بتنسكنا في كتاب ربنا والأخراكم ما قد وقع العالم في هذا اليوم في هذه الأيام من مشكلات وانهيارات سببها التنكوم والابتعاد عن هدي عن دين الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما راد عن عمر رضي الله عنه نحن قوم حزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أبلنا الله قال بعد ذلك رحمه الله اشرح به صدري لمعرفة الهدى وعصم به قلبي من الشيطان و لو تأملتم في كلامي المؤلف هنا تجدون أنه يدعو بأشياء وهذه الأشياء كلها من وضائف القرآن فالقرآن جعله الله ليشرح به الصدور وليعصن قلوب من الشيطان وليوسر به الأمور ويقضي به المآرب وليوجب به الناس من النيان وليحط به الوزر ويخلص به النيات إلى ما ذكر أو أورد من الأدعية في المقدمة وقال وقال اشرح به صدري ولم يقول اشرح به قلب ربينا الامام الرازي رحمه الله في تفسير سبب ذلك في قول الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ولم يقول ألم نشرح لك قلبك لحكمة من ذلك لأن نحل الوسوسة والصدر كما قال تعالى في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس قال الرازي وإزالة تلك الوسوس وتلك الوسوسة وإذالها بدواع الخير هي الشرح فموضع في الوسوسة والوسوث هو في الصدر والوسوسة تأتي بالظلمة وتأتي بالتكدر وتبعيث الهمة فكان القرآن شارحا لهذا الصدر والشرح في أصله هو الفصل والقطع فيقال هذه شريحة من اللحم ايطفا طوله فكان كأن فكان البوادر ان القران ينزل على القلب فيخلصه من هذه الوساوس والاوهام اجعله ابيضا صافيا يستطيع أن يتقبل ان يتقبل الهدى او ثم تتحقق السعادة بهذا الدين وتتحقق ويتحقق قول الله جل وعلا وبفضل الله ورحمة الله فبذلك فليسرح فهذا هو الفرح الحقيقي وهذه هي السعادة الدائمة الحقيقية ف شرح الصدر كما قال بعض أهل العلم توسيعه للمعرفة توسيعه للمعيثة والإيمان ولمعيثة الحقيق وجعله لعاء للحكمة وشف الصدر مقترط بالهداية كما أن ضيق الصدر مقترط بالغواية قال الله جل وعلا وميرد أن يضله يدعى الصدر ضيقا حارة فشف الصدر فيه إعداد للقلب لتلقي الهداية كما أن ضيقه فيه إغلاق عن بواعث الهداية السبابها اللهم يستعان ثم قال لنعيفة الهدى والهدى أي الهداية والهداية لها أنواع وهي أربعة أنواع منع الأول فهو الهداية الجبلية الهداية العامة وهذه الهداية كتبها الله لجميع خلبه فهو قد فطر قلوب الهدادي على أن يتعبد الله ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فهذه هي الهداية الجبلية الهداية العامة ثم الهداية الثانية فهي الهداية البيان والتوطيح وهذه الهداية هي التي يقوم بها أهل العلم ومن قبلهم الأنبياء والمخسنون فيغاد بهذه الهداية بيان ضيق الحق والدلائل عليه وتبيني السنن والتحذير من البدع والنوع الثالث من أنواع الهداية وهي هداية التوفيق وهذه الهداية مختصة بالله جل وعلا كقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحذرت ولكن الله يهدي من يشاء والنوع الرابع من أنواع الهداية هي والنوع الرابع من أنواع الهداية هي الهداية للآخرة فيهدي الله, فيهدي فيهدي الله المؤمنين للجنة ويهدي كثفارا إلى النار فعادنا الله وإياكم منها فهذه الأنواع الأربعة للهداية ثم قال وعصم به قلبي من الشيطان من عظيم منة الله جل وعلا أنه قد جعل لنا أسلحة نواجه بها ما لا نراه من عالم الشياطين والجن فأرشدنا إلى التسلح بهذه الأسلحة هذه الأسلحة أثرها عجيب في وقاية الإنسان نشكل الشيطان فالله جل وعلا يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الخناس أي الذي يخنس ويهرب بذكر الله جل وعلا فالقرآن من أعظم الوسائل التي تقي العبد من شر الشياطين فالشياطين تخنس ارتعدنا حين يذكر الله جل وعلا واعظم الذكر كما لا يخفى هم هو كلام ربنا الذي جعله الله نورا وهدايا للعالمين ثم انتقل انه بهم بقوله لسبي امره وحديقه نكتفي اليوم بهذا القدر بسبب تاخر في الدخول كان أن تأخروا بإسلامة انتقنية أسأل الله أن يعين على تمام هذا الشرح وأن ينفع عليه وأن يسددنا على الحق لنجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصته وملتقانا بإذن الله في القادم في تمام الساعة العاشرة لإقتابعة التعليق على هذا النوم الرائق الماتع سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب بك أترك دقائق معدودة للسؤال إن موجد الله بي. شرح الصدر ولم يقال شرح القلب قلنا أن الله جل وعلا ذكر أن محل الوسوس في وقت الصدر قال الذي يوسوس في صدور الناس من أعظم ما يعكر على شرح الصدر وجود هذه الوساوس الشيطانية في الصدر فيعكر على الشرح في السعادة فجعل الشرح في هذا الذي يحيط بالقلب وهذا أبلغ في بيان الشرح الله جل وعلا لما ذكر في سورة الإسراء سبحانه الذي أصرى بعبده ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأفصل الذي بركنا حوله لما برك الله حول هذا المسجد بسببه دل على أن بركته المسجد العظيم وكذلك الحال ها هنا فلما شرح الله صدر العبد والصدر هو الذي يحيط بالقلب فتحقق الشرح في داخل الصدر, في الصدر فما بالكم فيما كان في القلب من الطمأنينة بالله وغضى بحكمه وقوائه ففي هذا زيادة بيان لقوة الشرح واثره على العقل هناك تقول هناك شيخ طلب بحذف 21 اسما من اسماء الله الحسن المشهوره تستبدلها باسماء استخرجها الشيخ بن عثيمين ان شاء الله ناخذ بارك الله فيه جيد لعل سائله تغسل باسماء مشهوره هو ما يوزع في البطاقات في ذكر أسماء الله الحسنى ولابد أن نقف وقفة يسيرة هنا نقول جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن لله 99 اسما من أحصالها دخل الجنة زاد الإمام التغمذي زاد الإمام التغمذي رحمه الله في سننه فذكر هذه الأسماء وطار الناس بها ونشروها في الأفراق ظنا أنها هي المراد بقول النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم الله سنة سنة سنة. وصواق أن هذه الزيادة مدرجة من أحد الرواف الحديث ولا تصح لا تصح من ناحية الحديثية إذ هي زيادة من بعض الرواف وهي اشتهاد منه فصواق ان الاسماء ان الاسماء لم تحدد في النص النبوي بشكل دقيق لكنها باقده في كتاب الله وفي سنه رسول الله وقد النبي صلى الله عليه وسلم من احصاها دخل الجنه على والإحصاء يتضمن مراتب منها حفظها وأتفهم معانيها ودعاء الله بها والاتصاف بما جاز لنا أن تنتصف بها تأدبا مع الله جل وعلا فالبحث عنها بحاجة إلى نظر اشتهات والصواب اتفقكم الله أنها لم تحدد وأن هذه الزيادة التي وردت عند الإمام الترمذي هي زيادة من بعض الرواق من لذلك لا بد أن يبحث عنها وقد اجتهد العلم قديما وحديثا في هذا في مصنفاتهم ومؤلفاتهم ولذلك نقول أن هذه الأسماء لا, لا يصح ذكرها من النبي صلى الله عليه وسلم منها الصحيح ومنها ما لم يصح بجعله اسما بل حتى تدرك أن هذه الأسماء ليست هي أو لم تجمع على وجه التحديد والأقصى أن هناك اسما قد ورد كثيرا في كتاب الله بل لعله من أكثر الأسماء ورودا لكنه لم يذكر ضمن هذه الأسماء وهي وهو اسم الرب لا تجد اسم الرب ضمن هذه الأسماء مع من أكثر الأسماء ورودا في كتاب الله وهذا يدلل على أن هذه ان هذا الجمع من الراوي كان على وجه الاجتهاد وليس على وجه الوقوف على الاثاق وارغب ان يكون الجواب واضحا للجميع لاهميتي المتعلقه فقلنا قلنا يا معز يا مذل في الدعاء حرام وسميت الله بغير اسمائه هنا قاعدة لابد أن تبقى وهي أننا نشتق من الإسم الصفة لكننا لا نشتق من الصفة الإسم الله يعز من يشاء ويذل من يشاء لكننا لا نأتي إلى الصفات ونستخر منها منها اسماء فندعو الله بها فإذا دعيتها في الصفة فهذا جيد أما أن تطلق الإسم فتقول الله المذل فهذا لا يفضل وليس صحيح أقول أشكل علي وقبل ذلك أي العلوم فرض, على, فرض على المرأة في بداية الطلب أوجب الواجبات على المرأة أن يتعلم عقيدته التي يدين الله بها والتي تحقق له النجاة عند الله جل وعلا فلابد للمرأة رجلا كان أو امرأة أن يقبل على دراسة العقيدة أن يتفهمها وأن يحيط بمسائلها ثم بعد ذلك لابد أن يتعلم ما يسلح شأنه من صلاته وصيامه والحج على من وجب عليه الحج وكذا الزكاة وكذلك لابد للمرأة أن تتعلم الأحكام المتعلقة بها في قضايا الطهارة ونحوها مثل هذا يجب أن يُقْبِلَ تُقْبِلَ كِسَاءُ عَلَى تَعَلُّمِهِ إذ فيه صحة العبادة متوقفة عليه والله مستقبل أقول أشكل علي طوله بيني وبينك حرمة القرآن فالحرمة هي حرمة القرآن أي عظيم القدر فالله جل وعلا جعل مكة مثلا البيت لبلاد الحرام لأن لأنه قد خصص بأحكام وخصص برعاية وبتعظيم قدر كذلكم القرآن بما أنه كلام الله جل وعلا فله حرمة وله فضل وله واجب علينا أن نقوم به وقوله بيني وبينك حرمة القرآن هذا توسل لله جل وعلا بأن الله قد أزل إلينا القرآن وجعله الوسيلة التي تتحقق بها الهداية بين العبد وغين ربه فقوله بيني وبينك حرمة القرآن أي أن هذا الكتاب صاحب الفضل العظيم الدرجة العالية وسيلة للوصول إلى جنان الله جل وعلا فتخبر بذلك طلبا لتحقيق هذا الإخبار بخاله لل الجن وتحقييق